يلا لعب غيرها وما جيش وابقى اللي تيجي مت حاجه تقالت وما فيش حاجه كيميا <تصفيق> كلامك قوي وبتحب البان واحد للبان ويبقى غالي كلامك وعمل على بطال اللي بيتقال بتغير me mm -hmm. مش حلوه بحق اجي وارجع عليك لو تيجي عيب قوي ما يصحش افكر فيك ودي تيجي كلامانجي قوي وبتحب تبان واحد غلبان وانا باجي عليك كلامانجي وعمال على